بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي واخواتي ونسال الله تبارك وتعالى وهذا هو الدعاء الذي يتردد على كل لسان هذه الساعات بل هذه الايام نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح اعمالنا انه ولي ذلك ومولاه الحقيقه ما زلنا نسعد باللقاء بحضراتكم ونرجو الا يعني اكون ثقيلا على قلوبكم يعني اكثر من حلقه معكم لكن هذه ضريبه الحب لكم ان نتواجد بينكم معيدين مهنئين ودعينا رب العالمين بالقبول قضيه تتجلى هذه الايام التي يتبادر فيها المسلمون الى كل خير والى كل عمل صالح ويتجلى فيها اكثر الشعور المسلم باخيه المسلم حيث التلاحم ليس بالكلام فقط ولا بالدعاء فقط انما بالتعاون على البر والتقوى ولا يشبع المسلم من لحم هذه الايام حتى يذوق حلاوه اطعام اخوانه من الفقراء والمساكين وهذه واحده من ثمرات هذا الركن العظيم فريده الحج الاكبر يسعدنا ويشرفنا ونحن نطرق باب هذا الموضوع الكبير التكافل في شريعه الاسلام من خلال ميزان عيد الاضحى المبارك ان يكون معنا ثلاثه من اكابرنا علماؤنا الاجلاء في مقدمتهم فضيله العلامه الكبير الاستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الاول لرئيس مجمع فقهاء الشريعه بامريكا مرحبا فيك دكتور اهلا وسهلا كل عام وانتم بخير دكتور نتقبل منا العمل الله يكرمك كذلك شرفنا بالحضور فضيله الشيخ ابو مالك كمال سالم الباحث في الفقه الاسلامي مرحبا شيخ يعطيكم الله الله اهلا وسهلا بكم وكذلك وجه يعني عرفتموه في برنامج قلوب الناس حلقات طويله يثبر يعني غوره الاسره المسلمه ويضع القواعد ويضيء بشريعه الاسلام هذه الجوانب المهمه في حياه المسلمين فضيله الاستاذ الدكتور رمضان القطان مدرس او استاذ الفقه بكليه الشريعه جامعه الازهر حفظه الله دكتور كل عام وانتم بخير انا سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم ويعني هذه من بركات الاعياد ان نجتمع يعم. دائما على الخير يعني طبعا انا يعني سعادتي متجدده دائما كل اسبوع مع فضيله دكتور علي السالوس في برنامجه خزائن السماء اس الله ان يفتح لنا ولكم والمسلمين خزائن الخير من الارض والسماء انه الذي ذلك اموله زي ما اشرت في المقدمه الى هذا الموضوع وهو التكافل في شريعه الاسلام وعيد الاضحى ودوره في تجليه وفي التاكيد على هذا المعنى الكبير فالدكتور علي الثالوث ومعكم بدايه الحديث انا دعني يعني اقول ما اشعر به وان كنت مخطئا صححوا صححوني كلمه التكافل في الشريعه او في الـ في الـ في, الـ في الاسلام شيء وفي واقع المسلمين تعطي بعدا اقرب الى انا اشعر بهذا اسمحوا لي اشعر بانه اقرب الى مجال التسول او التفضل مساله الانسان يتكافل مع اخواني كانه يعني يعطيه من بقيه فضله من بقية طعام بقية ماله مال مع انها القضية كما ستبينون لها من المكان ومن الضخامة في شريعة الاسلام ما لها غير انها انكمشت في واقع المسلمين انا محق في هذا الكلام ولا مبالغ في دكتور السلوس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من عامته تتم الصالحات محمد الله سبحانه وتعالى ونستعيل ونستهديه ونستهل عز وجل ان يجنب نزال في القول والعمل ونصلي ونسلم على رسول النبي القاتم خير البشر صلح. وعلى اله وصحبه ومن اتبع هدي والتابعن <تصفيق> سنته الى يوم الدين موضوع التكافل ليس له علاقه بالتسول في الاسلام امم لان التكافل في الاسلام بابا في نفقات الاقارب وفي الزكاه دي ابرز صور التكافل هنا حقوق والزام هو ليس تفضل امم المحتاج ولو اقارب موسرون مكلفون شرعا بان ينفقوا عليه مكلفون شرعا ان ينفقوا عليه نعم امم سواء اقرب من الدرجه الاولى او الثانيه يعني, يعني, يعني لو لو قرانا كتاب النفقات في كتب الفقه امر شيء عجيب لان النفقات ليس معناها الوفق عليه هو اذا احتاج الى زواج يزوجه وينفق عليه وعلى زوجته احتاج الى خادم ياتي له بخادم وينفق عليه وعلى خادمه الزام على سبيل الالزام وليس على سبيل تطوع والتبرع سبحان الله ولذلك الفهم بان التكافل في الاسلام نوع من الصدقات ونوع كده لا لا او او جمعيه الناس بتتعاون فيها على ال... على الخير وخلاص ده غير صحيح مم. المعنى اكبر واعمق منها كثير. لان الاقتصاد الاسلامي من مبادئ الكبرى ضمان تمام الكفايه تمام الكفايه لكل مسلم ومسلمه ضمان تمام, تمام الكفايه, الكفاية. ليس مجرد الكفايه انما تمام, تمام. ليس حد الكفاف كالماركسيه التي انهارت امم وليس كالراسماليه الدوله الحارسه على شان لها بالاقتصاد مم. وانما هنا ضمان تمام الكفايه وضمان تمام الكفايه سواء بالعمل ثم بنفقات الاخارب الموسرين امم يعني اذا القريب الموسر ولو قريب محتاج عليه ان يعطي قريبه تمام اكتفايه ده حافظ الدكتور دي نقطه مهمه جدا ان القريب الموسر البخيل الذي لا يعطي حق حق الله لقريبه وربما يكون اخوه او شقيقه يحجب عنه آه يعني آه الخير الذي يمكن ان ياتي من لي يحجبه بسمعته وادخوه مليونير دخوه عنده مش محتاجه وهو لا يعطي نعم فلا اعطاء ولا ترك الباب لكفاله المسلمين فمساله خطيره ولكن الاسلام يلزمه ويفرهم ام وفي اموالهم حق معلوم يعني حضرتك بتشير الى ان هو حق. الذين في اموالهم حق معلوم السائل والمحروم وفي اموالهم حق للسائل والمحروم هنا يعني اقول هنا بالنسبه لنفقات الارقار هذا على سبيل الالزام وليس على سبيل التطوع ونفقات كيف النفقات تفصيلات في كتب الفقه ملابس الشتاء وملابس الصيف و الطعام والمسكن والشراب وكما قلنا احتاج الى زواج الاب يزوج ابنه والابن اذا كان يرعى اباه وابوه في حاجه الى زواج قال يزوج اباه وينفق عليه وعلى زوجته بتفصيلات يعني دقيقة في كتب الفقه في كتب الفقه الإسلامي يعني لم يكن المسلمون في حاجة إلى نظام نظرية شيوعية ولا نظام رأس مالي لكن هو الإسلام عطل في كتب الفقه لم يرى النور لم يرى الواقع هذه الأزم فنفقات الأقارب المسلمين هذا أمر واضح جدا وكما قلنا هنا ليس فيه ليس فيه التسول أو العطف لا فسمي الاذاب نعم اذا كان الشخص ليس له اقارب موسرون او اقاربه الموسرون لا يستطيعون ان يوفروا له تمام الكفايه نعم فكيف يصل الى تمام الكفايه ام عن طريق الزكاه والزكاه ايضا تاتي بتمام الكفايه يعني في مفهوم للزكاه ان نقط ايه كم كده وخونته خلاص صحيح الماضيم المفاهيم الخاطئه امم انما ايضا نقول لو رجعنا الى كتب الفقه وقرانا ما تحققه الزكاه فوجدنا اشياء لا يعرفها كثير من المسلمين وعندنا تجارب في الواقع الاسلامي آه يعني آه يعني بينت دور الزكاه في م. كفاله الشباب في زي ما دائما يعني نفتخر بهذه بهذا الامر في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز حينما اخرج الناس زكاه اموالهم حتى فاضت فوزع منها الشباب الكفاله حينما تطبق نعم <تصفيق> ام في هنا بالنسبه للزكاه ياتي بتمام الكفايه انا انا عجباني قوي هذه الكلمه مش مجرد الكفاية. تمام الكفايه تمام يعني اوازلها اي مده ابسطها اوضحها اكتر يعني تفصيلاتها ت... ت... كفايه تامه لمأكله ومشربي وملبسي ومسكني وزواجي اذا احتاج الى زواج انفقه لزوجتي واذا احتاج الى خادم انفقه لخادم وهكذا ده حق لل... لل... لل... للقريب المحتاج بنفقه الاقارب اه على ايضا والزوجه ايضا نادرنا بالنسبه للزكاه السلف حول الفقهاء السلف الفقهاء حول تمام الكفايه الى اي مده ام بسيطه كمان كفايه يوم يومين اسبوع اسبوعين اه في سقف للموضوع ولا صقف... مفتوح اه نعم امر اكيد مده سنه تمام كفايه مده سنه يعني هذه المده موجوده في كتب الفقهاء نعم و كنا وخد... نظن ان مده السنه مساله كبيره جدا سنه ام ده هناك ما طنطيه تمام الكفايه مده عمره هو مض... ايضا موجود ما دام ولي... وليس مده السنه طب كيف نوطيه مده عمره ننظر قال هو ننظر نجر ناتي بادوات النجاره وبخامات النجاره وبكذا بحيث يستطيع ان يزاول مهنته وياتي تمام كفايته ويستمر في تمام كفايته ام نوفر له ما يعينه مم. على تمام نعم. الكفايه يحسن الزراعه امم قالوا ناتي في بضيعه وننظر للرز ضيعه ضيعه يعني ارض قطعه ارض من ضيعه اه يعني كبير وبذلك الضيعه عندما يزرعوها ويخرج سيخرج زكاه ف الزكاه في الاسلام ليست ان الاغنياء يصبحون فقراء وانما الفقراء يصبحون اغنياء امم يعني هنا اعطيناها ضيعه الضيعه دي هو اللي بيزرعها في زكاه الزرع نعم تاجر فرقوا بين تاجر ذهب وتاجر بقر تاجر ذهب يحتاج رأس مال كبير نعطي مال رأس مال كبير امم الاخر راس مال صغير يعني اذا هنا في في تمام الكفايه ننظر الى الشخص وما الذي يحسنه ونطيب المهنه اللي بيوجدها ايركان ونطيب حيث يستطيع ان يصل الى تامل كفايه مده عمره معنى ان ان يتحول الى غني لا يظل فقيرا وانما يتحول الى غني يعني النظريه الاقتصاديه نظريه الكفاله في الاقتصاد الاسلامي من اهدافها ان يتحول الفقير لا ان تسد حاجته فقط انما يتحول الى الغنى <تصفيق> ينتقل الى الغنى سبحان الله قال طب اذا كان لا يحسن صالحا ما عندوش مهنة ما عندوش صلاح قالوا لاشتري لو عقارا غلته تكفيه يا سلام عقار هذا و... اللي نستأجر من صهر العقار ذاك الفقير المسكين نصف صاحب عقار الريع اللي بيطلع يكفيه نعم يكفيه هذا لو طبق في المجتمعات الإسلامية لا يمكن أن يكون فقيرة محتاجة يقول بعض المعارضين أن هذا كلام مثالي يعني غير قابل للتطبيق في ظل تشابك العلاقات تفضلت الصديق. وذكرت النسبة سيد عبر بن عبد العزيز هذا مثل وقيعي مثل وقيعي الناس تحولوا إلى أغنية فعلا صحيح فالمساله اذا ليست من الناحيه النظريه من ناحيه عمليه لو انها تطبق يعني لو جينا الان اصحاب الملايين والمليارات هؤلاء لو اخرجوا زكاه اموالهم ما وجدنا فقيرا مسكينا نحن واقعيه نعم يعني الفقراء في عصرنا سيسال عنه الاغنياء لان الفقراء هؤلاء لماذا ظلوا فقراء لان الاغنياء اكلوا حقهم لم يخرجوا لهم الزكاه والامر مش واقف على الزكاه فقط امم يعني عندنا الصدقه والوقف وال الاضاحي والاشياء كثيره جدا بين بنشوف بعض ال ال الاغنياء وربما ال يعني اصحاب الاموال الطائله بيكتفي بانه يقيم مسجد يصرف عليه الملايين كانه تبرئه للذمه ولا يفكر في قصه الاخراج زكاه المال وربما تقدر ايضا بالالاف المؤلفه والمليون وهي حق وطبعا ما فعله هذا لا يغني عن هذه الفريضه الغائبه يعني انصح التعبير فالموضوع الكفاله موضوع ضخم وكبير وانا ما زلت يعني اسجل انبهاري واعجابي بمساله تمام الكفايه والتفصيل اللي تفضل بيه الدكتور علي الثالوث اللي فاضل الشيخ كمال سالم وانت يعني جائل تتجول او جوال في كتب الفقه والبحث وما الى ذلك يعني عايزينك تعطينا فكره عن عناوين الكتب اذي معروف في لغه الفقه كتاب الكفاله كتاب كذا احيانا العناوين والابواب كلها دلاله خاصه معينه يعني في هذا المجال تفضل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد ا ابتداءا ان احب فقط قبل هذه النقطه ان سمحت لي صحيح. حضرتك اثرت نقطه في البدايه هي مساله التعجب من ان هذا النظام العجيب الذي انزله الله سبحانه وتعالى لي يعني ليرقى بهذه البشريه لماذا هذا النظام غير مطبق او لماذا لا ينتفع به الناس او لماذا هو كما عبرت عنه انه حبيس كتب الفقه لكنه لا يخرج الى الواقع انا اقول ان هذه المساله في نقطه مهمه جدا اعتقد انها من الاساس او السبب الاساسي في هذه النقطه وهي ايه هي النقطه اشار الله سبحانه وتعالى اليها في كتابه وهي السبب في هذه المشكله مم. ان الغني الذي عنده والمقابل له الفقير الذي ليس عنده الغني يظن انه مالك حقيقه ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا يعني هو ما الذي يمنع هذا الرجل ان يعطي المحتاج يمنعه ان يظن ان هذا جاء بكده وتعبه وعمله وبشطارات كما يقول وبلسان بال حاله انما اتيتوه على لا هو ما مش عايز يقول انا ما عايز اقول لا اتاني م. الله سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالي. لكن لما اتاني اياه صار ملكا لي لا دخل لاحد فيه فهو ظن ان ان الملكيه التي عنده هي ملكيه مطلقه ولهذا يعني شن على سبحانه وتعالى على هذا الشان فقال ام لهم نصيب من الملك هو في الحقيقه لم يسلهم شيء وإليك يقول الله سبحانه وتعالى في ايه اخرى واتوهم من مال الله الذي اتاكم وليس مالكم و حتى بعض الناس قد يقول طيب انا اتيت بهذا المال بذكائي مثلا او بعلمي او او بجهدي او بقوتي او بعضلاتي قد نقول له من اين جئت بهذه الامور التي او اورثتك هذا العلم يعني القرآن صريح غايه الصراحه في هذا لا ينص على الالهث فضلتك واتوهم من مال الله الذي هو يعتاد. مال الله لكنه اتاكم اياه انا هذا ف... الامر يحتاج الى الى تذكره و الى تذكير و الى اعاده تصور يعني بتتكلم في, في قضيه عقديه قضيه عقديه يبقى على يقين وجزء من عقيدته ان المال مال الله سبحانه وتعالى هو لما عقضية. وقع في نفس ان هذا المال هو ماله هو وان كان مقر بانه الله سبحانه وتعالى هو الذي اتاه المال دي مش هي المشكله لكن المشكله انه لما اوتي هذا المال ظن ان ملكيته له ملكيه مطلقه او ملكيهم فعلا مطلق لكن الصواب مش كده امنهم نصيبهم من الملك فاذا لا يؤتون الناس لقرع ان ان لو جئنا بواحد عنده اموال ونصب مستودعا لها وجاب واحد او دعوا عليها انه خازن لهذا المستودع قال له انا سأرسل لك مثلا فلان الفلاني اللي اسمه كذا اذا جاءك اعطيه من مالي كذا وكذا هل تظنون إن, هو ان هذا الرجل اللي هو الخازن من حقه اذا جاء الذي يكلمه صاحب المال انه لما يجي يقول له لا ملكش حاجة عندي مش من حاجة دي تحصل في حالة واحدة ان يظن انه هو شريك لهذا المال وهي دي القضية ام لا هم نصيبهم من الملك فاذا لا يأتون الناس لكن الانسان اللي عنده مليون جنيه وحال عليها الحول لو علم انه لا يملك المليون كلها ما كانش بك حاله وهو لا يملك كل المليون هو يملك مليونا الى 25 الف هي دي النقطه اللي ينبغي ان تكون يعني واضحه عنده انا الآل... فضيله الشيخ كرر الايه دي لهم نصيب من الملك في في يعني هذا هذا التساؤل او, أو, أو هذا الس... يعني الس... هل كان هل كان لهؤلاء الناس الذين يمنعون حقوق الله سبحانه وتعالى يمنعونها من المستحقين هل كانوا مشاركين لله سبحانه وتعالى في هذا الملك اصلا حتى يكون لهم كلمه على هذا المال بحيث يمنعوا يقولون لا نعطي لهذا ونع... طيب ما هو اللي اعطاك المال هو الذي قال لك اعطيه فلانا لماذا لما جاءك فلان لم تعطيه هذا الملمع ان صاحب المال نفسه هو الذي امرك ان تعطيه انت ما تعملش الهبل الكلام الا في حاله واحده ان تظن انك شريك في المال يقول لك لا ده نشركه في التجاره هذا يفعله بعض الناس يقول لا انا شريكه وما يطلعش مال الا باذننا كمان ليس مال له لوحده هو بالمال وانا بالجهد ده ممكن يحصل في هذه الحاله فقط اما ان يكون المال هو مال الله ان يكون انا مستودعا على هذا المال فلما يقول الله سبحانه وتعالى اعط هذا الفقير هذا الحق تقول لا ليس له ليس ليس له ان ياخذ من مالي لانه مالي مشكلتها انه يظن ان المال كل مال حتى لو بغض النظر من المال كله في الحقيقة ليس مال لكن على الأقل ينبغى أن يفهم أن المال إلا قدر الزكاة الواجبة وقدر النفقة الواجبة اللي أصير إلهي شيخنا حفظ الله والله كل دا مش من ماله في الحقيقة المفروض <تصفيق> أن الله أخار <الأخير تصفيق> من قدود مال مستخلفين فيه أيها بالضبط <تصفيق> يعني ده المفروض انه يكون خارج من حدود المال فدي القضيه العقديه اللي حضرتك اشرت او سميتها قضيه عقديه فعل عن قضيه عقديه قضيه مم. ان تصور. ان الملك لله سبحانه وتعالى لا ينبغي لاحد ان, أن يشارك الله عز وجل في ملكه مم. ومن مشاركه في الملك انك تظن ان انت ولذلك العبد زمان في ايام العبوديه ما كانت موجوده كان العبد بيعرف ان ملكه لسيده ويعمل ويكد ويطلع في الصباح ويتعب وياخذ اموالا ثم يأتي ف... وهو قلبه راضي جدا ومبسوط جدا وبيقدم المال لسيده ليس عنده في هذا غضابة ولا في قلبه اي مشكلة ابدا لانه عارف انه هو وماله لسيده فا ايه المشكلة اقول لك انا هو, هو اخولي قال انا لا... وجد نفسه عبد طب ده العبد ل... لعبد في الدنيا فكيف العبد لله سبحانه وتعال فدي ايه مقت... هي, قضية أيوه هي قضية عبودية ايه هي قضية عبودية فدي نقطة مهمة جدا جدا وطبعا بالنسبة للمسألة لحضرتك اشارت اليها وانا كنت يعني انا بصراحه مستمتع اني اسمع من شيخنا احنا جايين نسمع بس من شيخ وادي كانت فرصه الى ان ناخذ عن شيخنا شفاهه وان كنا قد استفدنا من كتبه ومشاركاته بارك الله في علمه فالشيخ طبعا اشار الى نقاط كثيره منها كتاب النفقات مثلا في كتب الفقه تجب كتاب النفقات اللي اشار اليه شيخنا نفقه الرجل على اهل بيته نفقه الرجل على اولاده واذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت له زوجت ابي سفيان رضي, رضي الله عنه لما اشتكت له بخله على اولاده بالحق اللي المفروض تصرف على اولادك في بعض الناس من البخل مراتب انه بس الناس... رجل شحيح او إن... انه رجل شحيح مم. قال خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف شوف بارشوف... تلاحظه واضع للقضايا اللي اثارها شيخنا مم. ما يكفيك يعني مش خدي بس يعني خدي كفايه خدي قرش خدي 5 جنيه تجيبي بيها اي حاجه بسيطه خدي كل ما يكفيكي بس بس لا بد ان يكون الكبير بالمعروف, بالمعروف. الكفايه بقى الكفايه سواء كانت على لمده معينه او لا ده هذه تقدر بحسب ما يملك هذا الرجل ممكن الرجل المال اللي عنده ما يكفيهمش الا لمده محدده فمش هنقدر نلزمه باكثر من هذا ولذلك الكلمه جميله جدا لاثارها شيخنا دي ان الفقهاء ايضا يذكرونها بلفظ ايه انه ياخذ نفقه تكفيه على الدوام على بعض الفقهاء على الدوام هي ده المعنى ده من طول حياته وان كان جمهور الفقهاء حدوها بالسنه باعتبار ان الزكاه تخرج كل سنه لكن اقصد ان باب النفقات باب عظيم جدا لكن لم يفهم حق الفهم الا دفهم تقاعدا الذي ذكرناه في البدايه ان الانسان اصلا مستخلف في هذا المال نعم ربنا يبارك فيه فضلت دكتور رمضان القطان يعني يعني دائما تغوص في في اعماق المجتمع والابعاد الاجتماعيه ودي طبعا لان المجتمع هو ترجمه سلوكيه للمبادئ التي اسسها كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كيف ترى التكافل يعني في واقع المسلمين الان هذه الفكره الضخمه التي نق يعني عبر عنها المشايخ التعبيرات غايه في الروعه لحد التمام الكفايه وما الى ذلك والنفقات كتاب النفقات يعني ليست نفقه واحده في روافد كثيره ابعد هذا في واقع المجتمع لهذا يعني انت تتعامل مع الناس دعويا وما الى ذلك هل انت راضي عن هذا ام القضيه تحتاج الى اعاده نظر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين انا في البدايه يعني اكرر كل كلام اخواننا الكرام وبالك في ان احنا بنرحب باستاذ الكريم ده ذكر النقيب الشخالي وممكن من انا يعني قلت له قبل البرنامج ان احد اسباب يعني حرصي على الحضور النهارده مع ان الحضور النهارده شاق عشان البعيد وما الى ذلك ان انا التقي بفضيلته لان لقدنا له ولم ولم نره قبل ذلك كان فنسال الله سبحانه وتعالى ولا و... و... اكمل الكلام اخونا الكريم ان احنا فعلا احنا قاعدين مستمتعين ونتمنى ان شيخنا الجليل هو اللي يتحدث واحنا والله ونحن نسمع فنحن نتعلم من شيخنا وربنا يبارك في علمه ويبارك في في قدره ويرفع من شانه دائما بما يقدمه في خدمه الاسلام والمسلمين والقضايا الحساسه والخطيره اللي دايما يتعرض لها شيخنا الكريم وكتب الشاهد على هذا ال... على هذا الامر يعني لان حضرتك طرحت موضوع غوصنا في المشكلات الاجتماعيه يمكن لبرنامج قلوب الناس كان بيعالج كل هذه القضايا وحضرتك طبعا احد ابرز من من يعالج هذا الامر حضرتك من خلال البرنامج لكن فعلا الواقع بيقول ان احنا بعيد جدا عن 5 واقع الناس بيقول ان احنا بعيد بعيد عن الشر وبعيد عن المفهوم بالنسبه لاحكام القران الكريم وبالنسبه لاحكام السنه النبويه بعيد عن عن اطار الشريعه ذات نفسها ويمكن وصلنا بقى في المشكلات الاجتماعيه بنجد ان كثير من حالات الطلاق داخل المجتمع بتحدث بسبب التقصير في هذا الموضوع وبسبب عدم الفهم الجيد بالنسبه للزوج وبالنسبه للزوجه وبالنسبه للاقارب بالنسبه للمعنيين بمساله النفقه كثير من الاسر بتهدم يعني المفهوم السائد الى قال حضرتك دلوقتي بين الناس مثلا لو حضرتك فضلت كده اخواننا الافاضل ان الموضوع اصبح على سبيل اللب او على سبيل التطوع لا المساله مش على سبيل النبله ولا على سبيل التطوع ويمكن الشيخنا الجليل واخونا الكريم عرض على جزئيه الاقارب واخونا عرض على جزئيه الزوج لا احنا عايزين نقول مساله مساله الكفاله من المنظور الاسلامي دي مساله لها لها اطره ولها ابعاد كثيره جدا تتعلق بالشريعه الاسلاميه وهي مساله إن, ان ان ان هي في حد ذاتها معلش انا هعرج على كلام اخواننا الافاضل وهي هي واجب شرعي زي ما تفضل شيخنا واجب شرعي واجب شرعي حضرتك بقى للمعنى من الامر ذاته يمكن احنا مركزين على قضيه الاغنياء مركزين على قضيه رؤوس الاموال لا احنا عايزين إن المساله تبقى ابعد من كده يعني هو الفقير بيحتاج الغنى وقتيه لما ما يكفاش ولا يكفي حضرتك من النظام العام للدوله ودي اسئله مهمه لان احنا عندنا كفاله عامه تتعلق بالدوله الاسلاميه وحضرتك تفضلت في مذاكرتك مع سيدنا عمرو عبد العزيز ان النظام الاسلامي لما يبقى موجود حضرتك او ال القائمين على امور المسلمين لما تبقى القضاء دي واضحه مش هيترك فقير اخ مصطفى يحتاج للاغيان تفترض ان الغني الاخرش في زكاته واخد ده لحضرتك هو بيتحمل اسم عدم الاخراج وبيتحمل اسم احتياج الفقير صحيح لكن مشكله الفقير اللي احتاج ده من الاول هيحتاج ليه وسيدنا عمرو عبد العزيز رايه كان على راس الدوله الاسلاميه نعم حقق هذا الموضوع فلم يترك لا شيء لا, لا شابه اللي يتزوج ولا مدين ولا كذا ولا كذا الا محقق هذا الامر فاذا المساله ما ما, ما كانتش رجع الاغنيه في المقام الاول كافراد مم. لان احنا لو سيبنا تحقيق هذا الامر للافراده نفسها الافراد حضرتك اللي عافين اللي عنده دين بيصنع وفي اللي عنده دين ما بيطلع بيطلعش واحد حضرتك فاحنا كده يعني عاملين زي الـ زي استاذنا يعني بالنسبه للاقتصاد الاسلامي عاملين زي السوق الاسلامي كده السوق الاسلامي لم تسيب حضرتك لعلاقه التاجر بالمستهلك المسائل بتضيع في ارتفاع الاسعار لكن لما تتدخل الدوله وتحط سقف للمساله فبتحدد الموضوع تحدد لصاحب السلعه وتحدد للمستهلك العلاقه بينهم تقول ازاي كذلك م. نفس الامر انا ما اتركش فقهاء المسلمين مباشره كده للاغنياء واقول لهم انتوا مطالبين انتوا حققتوا حق حق حد الكفايه لهؤلاء الناس لا واخد بال حضرتك ده ده محور من المحاور زي ما انت زي ما احنا قلنا ان هو نابع من دين الانسان ونابع من عقيده الانسان هو اللي يعمل هذا الموضوع لكن الاطار العام يا اخ مصطفى بالنسبه للدول الاسلاميه ولاحظ حضرتك احنا تفضلنا ان ال... ال... ال... هذه الاحكام الفقهيه حديثه قد الفقه وغير مطبقه في واقع الناس والاشكاليه الاجتماعيه بتدلل على هذا ده لان زي المكت... ما نقول كده الحكم الفقهي لا يؤتي ثماره الا اذا طبق في مجتمع صحي حق الثقل لا يؤتي ثماره الا اذا طبق في مجتمع صحي ولذلك احنا ليه بي بي بي بنعتبر بي بنناقش معضله من المعضلات دلوقتي ليه بانها قديما كانت من ابسط المواضيع وكانت الصحابه كانوا بيتحركوا في هذا الموضوع طبيعي وكان السلف الامه بيتحدا في الموضوع ده فاضل وما كناش بنجد هذه هذه الشك اللي احنا بنتكلم فيها ولا القلق اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ولا الاشكاليه الضخمه ليه لان الصحابه كانوا بيترقبوا الاحكام والسلف الصالح بيتلقف الاحكام حضرتك ويطبق بمنتهى الاريحيه فكان المجتمع بيساعده في التطبيق وكان المفاهيم الشرعيه عند الناس كانت واضحه ولذلك انا يعني بقول لحضرتك ان في في في في الموضوع ان الكفاره لها محور كبير اللي بيتعلق بالنظام العام للدوله الاسلاميه هو الخليفه حضرتك او رئيس الدوله اما كان بيجي ياخذ الزكاه حضرتك من الناس هو بياخذ اي نوع من انواع الزكاه استاذنا الكريم يعني ويعلم طلابه هذا الكلام ونحن ندرس للطلبه في في جامعه الازهر ان الزكاه عندنا نوعان في حاجه اسمها الزكاه الظاهره وفي حاجه اسمها الزكاه الباطنه الامام معني بالزكاه الظاهرة في المقام الاول اللي هي زكاة الضروع والثمار وزكاة الماشية, الماشية والانعام والركاز والمعدن وما الى ذلك لكن احنا القضاء اللي بنتكلم فيها دلوقتي احنا بنتكلم في الزكاه الباطنة الزكاه الباطنة اللي هي زكاة المال اللي هي مش من حق الخليفة اللي هو او الرئيس الدولة يأخذها من الاغنياء جبرا الا اذا ثبت لديه تهربهم من الله وخدر حضرتك فاحنا عاوزين نتكلم عن الجزء الاهم وهو ان الزكاه الظاهره اللي كانت بتيجي تتحط في بيت مال المسلمين ويقفى منها فقراء المسلمين كلهم ما كانش رئيس الدوله بعد كده حضرتك ولا خليفه المسلمين بيبحث في الزكاه الباطنه اللي متعلقه بالزكاه القضيه اللي هي الاموال اللي, اللي مش من حقه ان يتدخل فيها ولكن تترك لدين الانسان وتترك لورع الانسان ويتدخل الحاكم اذا ثبت لديه ان الموضوع في نوع من التهرب او في نوع من التهاون وما الى ذلك فاحنا احنا بنتكلم عن عن الكفاله حضرتك يعني طرحت المساله بشكل اوسع واضخم ودور الحاكم ودور كذا وكذا وكذا واحيانا بتبقى المساله دي يعني تدعونا الى مش عايز اقول الياس او او بتشل هل في صور اخرى لقريبه نستطيع ان نخرج بها صور موجوده او حقائق موجوده او قوالب فقهيه موجوده قريب الواقع تتحقق شيء من هذه من نعم من من هذه النظريه العظيمه الجليله في في الاسلام انا بس <تصفيق> عايز يعني نرجئ الاجابه عنه هنرجع له ثاني لكن بصوا وانت في سياق اشارتك للزكاه ودورها في موضوع الكيف كيف تحقق الـ الـ الزكاه يعني ما المجال مجال تطبيق الذكاء لتحقيق معنى الكفاله بصوره اقرب الى ما جاء به الشريعه في الدكتور السروص احب ان اشير فقط الى بقى. مساله الاموال الظاهره والاموال الباطنه لان تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعادات والعراف نعم الاموال الباطنه انذاك اصبحت ظاهره الان ام اصبح معروف بدي احسبه في بلد كذا و بدي احسبه كذا معروف معروف يعني معروف من اول ما كانش معروف ام فهذه الاموال الباطنه اصبحت الان ظاهره بناء عليه التطور اللي حصل اه او هي هي بالذات ولذلك ولذلك يعني <تصفيق> ما بدأ مثلا باكستان تطبق الذكاء كانت تاخذ على الاموال المودعه في البنوك ام هي ظاهره بالاسم لا لأنها, لانها اصبحت ظاهره حتى هي الاكثر الان حتى لو كن لو سميناها واديناها هي الاكثر هي الاكثر لا لا نعم, نعم. نعم. نعم. ففي ناحيه نعم الناحيه الاخرى اللي تفضل الاخوه الارباب اللي اشار اليها وهي الملكيه امم الملكيه ملكيه لان الملكيه لها مفهوم خاص في الاسلام يختلف عن ايضا تصدر بالنسبه للنظام الرأسمالي الملكيه فرديه الفرد ده وماله وحر في التصرف كيف ما شاء في حياته وبعد ما مات بلا بلا باض بلا خلال. خلال. اي باض تركه كلها كتب اوصى بجميع تركته لكلبه وده بيحصل وعاوز اؤكد كلام نعم لش... نعم نعم في مساله ان نعم. التصور حقيقه الملكيه نعم هو راس من اعتاب البلاء مهمه جدا وهي فصلت الاشارات اه أصدقائي نعم, أصدقائي نعم جدا فصلت الملكيه مفهوم الملكيه النظام الماركسي الملكيه للدوله افاض يملكون ام الاسلام غير هذا تماما نعم في الملكيه في الاسلام لله سبحانه وتعالى وتوم ما الله آتاكم اذن طوال الله مش مال كوريسه مالنا امم وانا بقى اتصرف باعتبارنا مستخلفين في هذا المال وانفقه بمجالكم مستخلفين فيه من اين اكتسبه وفيما انفقه طيب ما دام المال ملك لله سبحانه وتعالى اذا على المسلم ان ينفقه طبعا لاوامر صاحب المال امم يعني لو انا فضلتك وكلت شخصا وكنت اخذ هذه الاموال واعمل كذا الامانه تقتضي ان ان نفذ تعليماتك نعم ان تصاحب المال ام فالله عز وجل هو صاحب المال فعندما يأمر بكذا او ينهى عن كذا لابد ان نستجيب لان لان الله عز وجل هو صاحب المال وصاحب المال نعم ولذلك المال الحرام لا يورث لان درس ملوك ليس مملوكا اه يا راجل عنده دفع الشروط وهي الملكيه عنده دفع مليون فوق البنوك هذا لسه ملك له ولا يورث ولا يزكى ولا يزكى اه الزكاه اصلا ليه ناس كتير لا هو سرق مالا كبيرا لا. يعني من شروط الملكيه من شروط وجوب الزكاه الملكيه الملكيه م. التامه لا والملكيه تكون تامه ولا هي سطح قصه ولا يملك هذا المال اي كيف يزكي لا يزكي وانما هو يعطيه لا ينفع في الصالح العام ولا ينتفع به ولا اذن فاذا هنا هذه المفاهيم هي التي نحن في حاجه اليها في عصرنا انه في بين ابنائنا وبناتنا وان انه في حضارتنا وفي تدريسنا حتى نحلم ان الاسلام له خصائص متميزه لا يشترك معه ضب اخر لماذا لان هذا نظام رباني ام ام ربي المصدر رباني الهدف نعم ليس بشريا وانما مصادره الكتاب والسنه مصادر ربانيه ام وهذا فوق رباني كما حدده ربنا عز وجل وهو وقدر الله تبارك وتعالى ان يوجد المجتمع المسلم الذي تظهر فيه انوار الكتاب والسنه تطبيقا في كل المجالات طبعا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه والسلف وما الى ذلك في العصور والدوله الامويه والدوله العباسيه والدوله العثمانيه يعني حتى الدوله العثمانيه نعم كانت مطبق فيها هذا مجمله الاحكام العدليه ماخوذه مم. من الفقه الاسلامي من الفقه الاسلامي والحنفي وما الى ذلك لان هنا يعني في في عصرنا مشكله في عصرنا التزوير ام حتتزور يعني الدوله العثمانيه ثم الاستعمار الفرنسي الاستعمار الفرنسي ده هذا يعتبر عصر النهضه امم يقال هذا كثيرا و... و... ويلحون عليه للاستعمار والدوله العثمانيه بقى ده العهد اللي قبل عصر الرجل المريض نعم العهد اللي قبل ع... مع ان مع ان الدوله العثمانيه كانت تصدق الاسلام امم لا لا اذا هنا يعني... يعني يكفيها نظام الوقف يعني في الدوله العثمانيه يعني... ون... فعلا نفسها شكل احكام عجليه ومجله الاحكام العجليه فعلا كانت عم انتوا مستغلين الايه فن وضعي من قبل من الشريعه من الشريعه الاسلاميه في الاسلام امم فاذا الحقيقه يعني ايه توضيح هذه المفاهيم هذا امر ضروري في عصرنا اما وضوح هذه المفاهيم لابناينا وبناتنا اخواننا واخواتنا نعم فقهيا فض الشيخ كمال سالم وانت كما قلت واكد باحث في الفقه الاسلامي يعني هل وانتم تدرسونه لطلبه العلم ويعني هذه المصطلحات هل يتم تبسيط هذه المفاهيم وتقريبها للواقع هل تقومون بهذا الجهد في في تقريب مصطلحات الفقه التي تتكلم عن ال الكفاله عن النفقات وما وما الى ذلك يعني احيانا نرى بعض الطلاب او الحريصين على ان يخرجوا يرددون نفس الالفاظ وكانها شيء مقدس ما يردد في كتب الفقه لكن العصر محتاج مقاربه يعني محتاج تقريب للكثير من المصالح حتى يشعر الناس ان ان هذا ممكن تطبيقه في الواقع فهل تقومون بهذا الجهد في مجال الكفالة خلينا نطبع على موضوع ما هذا هو عموما على كل حال هو الشريعة أنزلها الله سبحانه وتعالى لتسوس الناس ويتعاملوا بها في حياتهم وليس فقط لأن تكتب في كتب وأن يدرسها الطلاب ثم يدرسوها بعضهم وبعدين لا يكونش لا أي تأثير في الواقع صحيح أن الله سبحانه وتعالى إن أنزلنا إليك الكتابة لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني لتحكم الناس ولتسيوس الناس ولتنظم حياتهم وهكذا فاذا كانت هذه الامور الموجوده اللي هي التي اتبها الشريعه فقد تكون حبيسه الكتب والناس يتعملون مع لان هذا كان تراثا قديما وان هذه المساله الفقهيه كانت زمان وليس لها اي اثر هنا يعني لا يشترط ان تكون المساله بكل حذافيرها وبكل ما يلاحظ بها من من قيود او من بواضق انها تكون يعني كانت موجوده لغرض ما والان خلاص لم تعد موجوده طيب ولماذا ندرسها هي في الحقيقه انها موجوده يعني على سبيل المثال مساله الزكوات او الكفالات او الامور اللي زي كده يعني الان لما تفضل شيخونا او اهل الفقه لما يقولون انه يشترط مثلا الملكيه التامه طيب وبعدين هم العلماء زمان كانوا يعني يقربون المساله او يوضحونها بمثال فيقولون مثلا ان المال الموقوف ده مش مش مملوك لمعين اذا لم يكن مملوكا لمعين احنا عايزين نقول ان فيها زكاه لازم تكون ملكيه تامه طب المال الموقوف لو موقوف على على صفه معانا وليس على على فرض بعينه ليس موقفا على يقول لهم فيش ذكاء طب يقول المساله دي انتهت لم تعد موجوده حتى لو كانت الاوقاف بدات تضعف ما عادش في اوقاف يقول لا كل ما كان له نفس هذا الحكم حتى وانت تدرس الطلاب تبين لهم هذا يعني اذا كان الصوره هذه بكل قيودها وحذافيرها وضوابطها لم لم تعد موجوده بنفس الشكل الذي كانت موجوده به من قبل فلا شك ان هناك صور قريبه منه الالقواعد العامه للشريعه ومقاصد الشريعه لابد ان تعمل وهذا ليس من باب قص حتى الذين يعني يغضبون من القياس وان كان القياس فيه منه ما هو صواب بلا شك لكن حتى هذا من باب ال ان الشريعه لا تفرق بين متماثلين الشريعه لا تفرق بين شيء وشيء مثيل له تماما يعني الان الصناديق التي تجمع مثلا تبرعات او شيء من هذا طب هو المال ده ليس مملوكا لاحد فلماذا لا نقول لهم يا اخواننا ده نفس كما قلنا تماما في المال الموقوف واحد يقول طب انا مش هعرفش الوقف فين لم ارى وقفا لان الان مفيش نظام يعني يسيطر على المسائل دي بحيث انه يكون في اموال موقوفه نقول لو لا المساله دي بتعمل يعني ايه هو الضابط في اللي ده اللي هو ده بيسموه تلقيح المناط ايه هو نطاق الحكم لماذا جعل مفيش نص بيقول ان الوقف ما لهوش زكاه لكن لماذا جعلنا ان ان الوقف ما فيهوش زكاه نقول في نطاق الحكم نطاق الحكم يعني يعني الوقف الذي يوجد في في الحكم فاكسبه هذه الصفه او صفه وجدت في الحكم فجعلته جديرا بان يكون حكمه كذلك او في المساله يعني مثلا ايه هو المناقش مساله المناقشه مفيش ملكيه اذا هنا هنعمل ملطب رفض مفيش وقف لان اقول ان احنا كلما وجد مال ليس له مالك معين فالمال ده كمان ما يزكاش اقصد ان احنا عشان ننقل على غرض ان هذا فقط التمثيل انه المسائل الفقهيه التي المو... كانت موجوده في كتب الفقه حتى لو لم يكن لها مثال واقعي مط... يعني يطابق الواقع تماما ففين اعمال النوع اعمال عمومات النصوص كثير من الناس يهمل عمومات النصوص كان لسان حاله انه يريد ان يكون هناك نص في كل جزئيه من الجزئيات يريد فيها نصا لوحدها طيب فين عمومات النصوص النص العام النص العام, العام المقرر في الاصول ان العام ده مراد لكل افراد العام فلبدلا تعمل عمومات النص القواعد العامه المناطق التي من اجلها جعدت الاحكام وهذا بيوقع على الواقع حتى لو ما كانتش الصوره بذاتها موجوده وهذا يعني يحصل طبعا في تدريس الطلاب بلا شك انا طبعا يعني سعيد ان انا يعني اسمع هذه المصطلحات وهذه يعني الجمل الفقهيه التي تدل على رسامه يعني وبحث عميق في في مجال الفقه لكن احنا عايزين نقرب المساله اكثر من واقعنا ومن يومنا هذا ومن ايامنا ونحن عايش في ايام كفاله حقيقيه او حس او حظ على على الكفاله وتحديدا وتخصيصا موضوع الاضاحي وموضوع المنظور الاسلامي لكفاله الفقراء من خلال هذه الشعيره البعد الاجتماعي في هذا الامر دكتور رمضان الله يرحمه الحين. وطبعا موضوع الاضاحي ده بيعتبر من ضمن ال ال محاور الكفاله ذات نفسها مم. يعني من ضمن الاساليب او الصور اللي الشريعه الاسلاميه حضرتك جعلتها لموضوع الكفاله احنا اخواننا الافاضل شيخنا الجليل تفضل بموضوع الزكاه نعم في كثير من الصور حضرتك وان لم تبلغ الى حد التمام الكفايه ممكن احنا ركزنا على مساله تمام الكفايه مم. ولكن هناك كثير من الصور حضرتك الشريعه الاسلاميه شرعتها عشان تحقق هذا المعنى حتى ولو كان بجزئيه بسيطه واخد بال حضرتك عليا لو ما قدرتش اوصل للفقير لموضوع تمام الكفايه الكفايه يبقى يكفي الفقير الحد الادنى ان انا اقول له إن انا موجود الحد الادنى ان انا اوصل له صوره ان انا بسال عليك الحد الادنى ان انا اوصل له صوره حضرتك ان انا حاسس بالواجب الشرعي اتجاهك واخد بال حضرتك يعني مثلا موضوع الكفارات والشيخ الجديد يعني هذا جيد موضوع الكفارات في الشريعه الاسلاميه حضرتك نعم الكفارات اللي, اللي ربنا صرحها الشرع عليه تكفير الايمان سواء كانت الحلف بالله او يمين الظهار او يمين المجامع في رمضان وما الى ذلك هنجد ان في بند اساسي أو, او امر اساسي في موضوع الكفارات بيتعلق مساله الاطعام نعم وخضر حضرتك ما هي دي صوره من صور الكفاله والسؤال لكن صوره جزئيه ما توصلش لصرح صحيح, صحيح لحد الكفار لحد الكفايه لكن دي صوره صوره موجوده الشارع جارتها اشورت قويه قريبه حتى يعني مش يعني المساله مش مرتبطه حتى بالغني كمان او الراجل صاحب المال لا ده بالراجل اللي ده ارتكب شيئا يعني الراجل اللي ارتكب شيئا حضرتك الشارعه جارت من احد محاول التكفير الاطعام وهنقدمتها في في في كل في كل ما يتعلق بهذا الموضوع واخد بال حضرتك انا عايزك تركز شويه يا دكتور دكتور رمضان على النقطه دي فكره الخطا انا مش عايز اسميها يعني حتى الخطا في ميزان الشريعه الذي يحتاج الى كفاره كانه من وراءه بركه طبعا طبعا, طبعًا. يعني يعني ليس في الاسلام شيء مطروق ده ده الجزء الا اللي... من وراءه حكمه طبعًا. ومن وراءه فائده دي دي مساله مهمه جدا يا اخ مصطفى في موضوع ان الوزاره تجد مثلا في كفاره الحالب بالله الشريعه قالت في اطعام عشرات المساكين من اوساط او كسوتهم او تحرير فما لم يجب فصيام ثلاثه ايام الخطا اللي بيقع فيه الناس ان احنا دائما لما بنجي نفتي الناس في مثل هذه المساله بنقوم نقول لهم ايه والله انت صايم ثلاث تمت صايم ثلاث ايام مش ده مقصود الشريعه من الكفاره بتاع الخطا ذاته ده مقصود الشريعه اعظم من هذا ولذلك واضح في الاطعام واضح في الكسوه وخد بال حضرتك اللي اتكلم عنها القران واتكلم عنها الفقهاء بمعناها بمعنى بمعنى ان حتى الكفارات بتحقق هذا هذا المعنى الالهي والموضوع الكفاله ال في ال حتى الرقبه حتى الرقم اللي حتى نفسها حضرتك وهذا اللي هي المساله الجزئيه ولذلك نجد ان دائما ما يعود نفعه على الغير بيكون هو ده الاولى في الشريعه الاسلاميه انما اللي نافعه ويعود عليك انت بصفه شخصيه لا ده ممكن تعمل ايه عادي مش مشكله يعني الصيام مثلا في كفاره في كفاره ال الحمد لله دي مساله بالنسبه لك انت انت هتصوم 3 ايام وكان ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول ان دي مرحله متاخره قوي لان نفعها يعود عليك انت لا احنا عايزين نقول ان الكفارات نفعها في المقام الاول يعود على فقراء المجتمع ويعود على المسلمين عشان يتحقق هذا المعنى وعشان نوصل لمعنى الترابط الاجتماعي ومعنى تحقيق الكفاله وحتى لو حضرتك حتى لو كانت بصوره جزئيه فدي دي وسيله صوره من الصور الـ الـ الـ الـ الاضاحي حضرتك دي صوره من الصور الاصيله في موضوع ا ا تحقيق هذا المعنى بس ما نوصلش للتمام حد الكفايه اللي الشيخ اللي قلت افضل بيه واخد بال حضرتك ليه لان مم. انت هتعطي من الفقير مثلا جزء من الاضحيه نعم كمظهر بقى من مظاهر العيد هو اللي احنا موجودين فيه لو عيد رحمه لكن مش هنوصل للحد مم. اللي الشريعه طلبتها واخد بال حضرتك وهو تمام الكفايه لكن انت وكان ال... ال... ال... الشرازه تقول للغني لو تقول اللي عنده سعه وقدره ان هو يضحي يقول للفقير ان انا موجود ان انا بسال عليه ان انا يعني يعني هو خطو على طريق ان باذن الله عز وجل له حد ان يحقق ثلاثه ايام الكفايه ولذلك ان واسصل لما قال يعني كلوا اطعموا وادخروا ممكن جزء اصيل معروف في في الاضاحي ان لابد ان الانسان يتصدق ولذلك احنا دايما بنقول صاحب الاضحيه له حقا والفقراء المسلمين لهم حق بنفس حق النبي لما قالوا اطعموا وادخروا والنصل كان ينهى الصحابه قديما عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاثه ايام اللي هي ايام التشريق وبعدين لما جه في العام الذي بعده اصحاب قالوا لي يا رسول الله انت كنت قد نهيتنا قبل ذلك وبعدين احنا بنجد فيه مشقه بالنسبه لنا لان احنا عاوزين نتزوج في السفر وعاوزين نكفي اولادنا وما الى ذلك فالنبي قال انما كنت قد نهيتكم عن ذلك من اجل الدافه اللي هم الفقراء الاعراب اللي كانوا بيمشوا سائرين في الطريق فانا كنت عاوزكم تعينوهم على فقرهم وتعينوهم لكفايتهم في فقره ولكن نرجع للاصل بقى الا كن والداخل يعني تزود وانت ماشي لكن الجزئيه الاصيله اللي هي وتصدق او اطعمه في في في بعض اختلاف روايه الحديث يعني اخبر حضرتك احنا طبعا في الموضوع الكفاله له محاور كثيره لكن برضه لا التكافل التكافل اصلا فكره التكافل في النظريه الاقتصاديه الاسلاميه ملامحها وخصائصها التكافل الاجتماعي من المنظور الاقتصادي هل صوره الزكاه فقط ام لها صور اخرى مش الذكاء فقط مم. اول حاجه يعني حصل لها الاسلام ويتحقق تمام كفاءه العمل العمل مم. انا العمل ذاك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ولي اذا عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا وليس له زوج فليتخذ زوجا وليس له دابه فليتخذ دابه ولسه ده خادم فلتتخذ خادمه وسمع طبق كل دي هي ضروريات للانسان ام منه عمل ام والحديث هذا يعني راجته وسنده وحققته لا حديث صحيح نعم فاذا هنا العمل اولا والذي قادر على العمل ولا يعمل نتركه حتى يموت جوعا اه هنا كنت عايز اسال عن متى تسقط الكفاله او يعني يتحقق حق التكافل حق اذا كان الانسان يعني ينتمي للمسلمين المسلمين حق التكافل يسقط متى اذا كان الشخص قادر على العمل والعمل موجود وهو لا يعمل استكبارا او ليس من الاسباب التي شرع الاسلام ويكون حجه له صوره العمل عشان برده نوضح المساله خصوصا للشباب اللي ندوقته مهمه جدا يعني قادر على العمل ولا يع ولا يعمل العمل العمل يعني, يعني عايزين نقربها شويه اي عمل يعني. العمل حق وواجب امم الانسان عليه ان يعمل هذا واجب نعم واجب نعم والإسل... والانسان من حقه ان يعمل هذا حق له على الدوله وعلى المجتمع يعني هو له حقه حق عليه انه ينوع على ايجاد العمل ايجاد فرصه العمل نعم م. فاذا وجد العمل وحقق تمام الكفايه اذا لا ياخذ من نفقات الاقارب ولا من الزكاه ولا من موارد الدوله ولا اي شيء نقم ان هو عمله يكفيه امم اذا كان عمله يكفيه هنا تاسس في المراحل الاخرى يعني الانسان كما اقول غير قادر على عمل تذكر دائما العماره امم يعني عقار غلته تكشيل شيء يعني اجيب الحقيقه في سبحان الله نعم امم فاذا اذا اذا كان يعمل لكن عمله لا يكفيه يستكمل تمام كيف استكمل من الاقارب ثاني دي يا دكتور لان دي مهمه وقاعده اه مورد كبير جدا مفوض العصر لكن راتبه بالنسبه لايامنا لا تكفيه في المعاش نعم له اقارب هذا مدير عام وقريب اخر تاجج نبغ عنده اموال كثيره يبقى <تصفيق> واجب على هذا التاجر ان يعطي قريبه ما يكفيه تماما يكمل له تمام الكفايه يعني كده قالوا ان الكثير من الاقارب الا من رحم ربي نعم يعني مقصر في حق نفسه المشكله دي حقيقه فعلا مم. بعد الاقارب مرحله الزكاه في التكافل في الاسلام ليس ناحيه نظريه هو واقع وطبق وطبق فعلا يعني ال... مراحل العمل ونفقات الاخرين والزكاه وموارد الدوله تقول لك كان لها موارد من الزك يعني بيت المال كان مقسم قسم زكاه وقسم موارد اخرى امم موارد الزكاه انتات وهناك محتاجون ياخذون الموارد الاخرى غير الزكاه غير الزكاه طيب اذا كانت موارد الدوله نفسها لا تكفي اه هذا سؤال نعم وهذا واقعي يعني في العام 710 في عهد سيدنا عمر عام المجاعة تمام رمضان وعام رمضان مواظب على التاكسي فرض على الاغنياء بقدر حاجه الفقراء فرض هذا ضريبه يعني ليس تبرعا ولو فرض على الاغنياء بقدر حاجه الفقراء طيب الى ان تنتهي لازمه يعني عايزين بالمنظور الفقهي بماذا ماذا تسمى هذه الفرضيه ان الحاكم يفرض في الازمه او في حاله الطوارئ او في اي ظرف تمر به البلد هل لها مصطلح فقهي انا بس الشيخ كمال سالم معايا مداخله وبعدين هرجع لحضرتك واتذكر هذا السؤال معانا اخونا الشيخ حسن البنا المصري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشيخ حسن ازيك ربنا ربنا فضلك يا مصطفى وغادر فضلك يا رب ويجمعنا دايما على الخير ان الله العظيم اللهم ربنا إلي ربنا جميله امين امين وان يحفظ امه المسلمين يا رب العالمين وان يعيد لنا عزتنا وقوامهنا ويعني ان يكسر من اعيادنا اللهم امين رب العالمين ونجعل ايامنا كلها اعياد رب العالمين بعوده القدس الشريف الينا وبعوده العزه والكرامه لامه المسلمين وانا والله يعني وجدت فرصه طيبه اني منذ فتره طويله احدث فضيلاتكم ايه بسبب الانشغال من فوبيلاتكم او ما الى ذلك اردت فرصه طيبه ان نعمل مداخله اليوم يعني اهنئ اهلنا الاسلاميه واهنئ كل الاحب في كل مكان ووضح يعني دور قاعات الناس قديما في نشر العلم وبث الخير للامه الاسلاميه جميعها ودورها الطيب في في نشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويعني ابشرك ان ان قاعات الناس في البرنامج اللي كنا فعلنا سويا قبل ذلك الدنيا ودين او دين ودنيا يعني بشارك كعن بشارك الامه الاسلاميه كلها يعني في احدى مداخلات لي على قناه رحمن ان احد الاخوه كان يهوديا واسلم بسبب احد الوثائق التي ان الله عز وجل وذكرناها لعلاج سرطان علاقات الناس قبل ذلك وفوجئت والله ان الطفل كان قادم الي من الاراضي المحتله من احد الناس الذين كانوا يهودا واسلموا فمن الله عز وجل انا بشكرك الله يخليك يعني الاوره دي كنت عاوز اوصلها لحضرتك منذ فتره طويله ان انا بشكرك ان يعني العمل ده ربنا يجعله في صالح حياتك يا رب اللهم امين, آمين وانا اتقبل يعني من هذه القناه وورشها وان يجعلها قناه مباركه يا رب اللهم امين وان يرزق كل القائمين عليها الاخلاص في القول والفعل والعمل امين يا رب ولكن ما خيرا شوف حسن ربنا يبارك فيك واتمنى ان احنا نشوفك في وقت قريب ان شاء الله بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك جزاك الله خيرا برجع تاني لفضيله الشيخ كمال سالم الباحث الاسلامي الكبير في احنا قلنا صوره الصوره الفقهيه او اذا كان هناك مصطلح فقهي لتدوير الازمه والدكتور السالوس اشار لعام الرماده وان سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه فرض على الاغنياء عطاء معين ليسد حاجه الفقراء لان الدوله في وقته تمر بازمه قد يضع فيها الفقراء نعم نعم طبعا هو في الظروف العاديه هناك احكام يعني مثلا الملكيات معروفه والملكيات محفوظه وهذا عليه واجب في فلان وهذا عليه واجب في فلان والدوله ليس من حقها او الخليفه ليس من حقه انه يتدخل فيما هو زياده على ذلك لكن هناك تاتي بعض الامور الطارئه او الاحداث اللي هي اللي هي تعتبر بمثابه الضرورات هذه هناك مدخل في الشريعه الاسلاميه تتيح لهذا الحاكم ان يفرض امورا لم ياتي بها النص هذه تسمى عند الفقهاء السياسه الشرعيه دي من باب السياسه الشرعيه هو يفرض هو الحاكم انما نصد للياسوس لي الناس ولينظم حياتهم فاذا كان الان, الان جاء مثلا مجاعه او جاء عام رماده او جاء ضيق على الامه او هناك ظرف مثلا كوباء او امراض او شيء من هذا هنا ممكن يتدخل ال ال ائمام او يتدخل الخليفه ويفرض امورا ليست هي المفروضه بنص الشرع في حق الاغنياء للفقراء لكن الظروف والنبي صلى الله عليه وسلم وليس فقط عمر في نفس الحديث الذي اشار اليه الدكتور رمضان حفظه الله لو حديث سنه ابن اكوى رضي الله عنه في مساله الاضاحي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في العام اللي هو فيه اللي فيه الضيق على الناس امرهم مع ان من حقهم الحكم المستقر شرعا ان هو له ان يت ان يدخر كما يشاء من اضحيه كما يشاء من اضحيه كما يحب لكن لما كان في هذا العام واراد ان يعين هؤلاء الفقراء اللي اصابتهم ضيق قل لهم امرهم امر جديدهم من قبل الحاكم انه ليس لكم وليس من حقكم ان تدخر فوق ثلاث ليالي يعني اللي عنده لحم هذا اللحم لا فقط يفي ثلاث ليالي اما بعد الثلاث لا ليس من حق لكن هذا حكم خاص في ظرف الخاص هذا يسمى من باب السياسه الشرعيه ليسوس الناس والا الان البعض سيموت جوعا والاخر لا يحس به هذه هذا هو المدخل الذي يتاح للامام او للخليفه او للحاكم ان ان يفرض امورا ليست مفروضه باصل الشرع لكنها مفروضه لانه هو من حقه ان يسوسون بهذه الطريقه هل نستطيع ان نطبق هذا الحكم في في صور المجاعه المقنعه التي ربما يعني دفعت الناس اليها مساله غلاء الاسعار وما الى ذلك حتى لا يستطيع بعض الفقراء او ربما اكثرهم ان يصلوا الى شراء كل اللحم وعلى كل حال انا يعني عندي تحفظ في كونها مجاعه هي ليست مجاعه ولا شيء مم. ولكن الناس نراهم ينفقون ونراهم يعني يكتسبون ويشترون نعم لا شك ان هناك طائفه كبيره من الناس او او فئات كثيرا من الناس مم. لا يستطيعون هم يشتروا اللحم كما ذكرت وكده لكن انا اضطر ان نقول انها وصلت الى درجه مجاعه مم. لكن حتى على على فرد سواء قلنا وصلت تقدير هذا الامر يكون لمن تقدير هذا الامر يكون المسؤول عن هذا الشان <تصفيق> يعني الذي من حق ان يفرض هنا هذا الشان او لا يفرضه هو المسؤول الشرعي عن هذه المساله اذا راى انه من المصلحه انه يفرض في هذا الظرف وحقق المناط ووجد ان المناط موجود في الحكم هنا هو من حق وليفعل هذا لكن اقصد ان تقدير المساله يعني في تقدير الشخصي نحن لم نصل الى درجه المجا لكن لو في اجتهاد الحاكم راى ان احنا وصلنا الى هذه الدرجه فله ان يفعلها انا معلش يا فضيله الدكتور ميلان قلنا عنده تعليق على هذا الكلام في الجزئيه ديت حضرتك وهي مساله ان الحاكم يتدخل بحيث ان هو يفرض ما هو زائد اما ما هو واجب عليه حضرتك بالنسبه للناس يمكن فضيله الاستاذ الكريم لما اتكلم عن مساله الاموال الظاهره وان هي الارصده الان اصبحت ظاهره في البنوك فخدت هذا الحكم يعني عاوز اقول ان الحاكم وقتي يعني يكون له حق في مال الناس سوى الزكاه احنا قلنا الحق الذي للحاكم في مال الناس هو الزكاه ويمكن الزكاه ده هيك قديم استاذنا خضر وصف وقال ان ممكن الاموال الباطنه تاخذ صفه الظاهر لكن عاوز اقول انا يعني اقصد حته التدخل لان التدخل ده ده ده فعل النبي يعني حتى لو كان المال اصبح ظاهر الان بانه اصبح معلوم واخضر حضرتك لكن ما ياخدش برضه صفه الظاهر زي زكاه الزروع ليه لان ده انا بتكلم على التدخل التدخل ممكن ياخد وصف الظاهر ان هو علم صحيح ان هو اصبح معلوم بالنسبه للبرو لكن هل هل ياخد نفس الصفه في مساله الزروع والثمار في حته التدخل ومساله ان يبقى له سلطه على ماله اساسي زي الزكاه هي دي الجزئيه السيره لو حضرتك سيدنا عمر اذا كان فرد لكن النبي عليه الصلاه والسلام قديمه في غزوه تبوك حدث نفس ما حدث ولم يفرض ويمكن فقهاء الاقتصاد واستاذنا يعني عارفين بهذا الامر ان فقهاء اقتصاد الاسلام حتى لما جئوا يتعرضوا المساله ديت وهي هل يجوز للحاكم ان يفرض اموالا زائده على الناس غير الزكاه ام يجوز لكن بضوابط معينه وخد بال حضرتك وهي ان يكون بيت مال المسلمين خالي ان خد بال حضرتك ان تقع الدوله في مشكله كبيره جدا زي مساله الحروب والمجاعات وما الى ذلك ان تنفق هذه الاموال في مصالح الناس وخد بال حضرتك ان تفرض على الجميع لا تفرض على الفقير ويتهرب منها الغني وخد بال حضرتك فعاوزين نقول ان المدخل هنا لما لما تتوفر الشروط الاربعه ديت وهي ان تكون خزينه الدوله خاليه وان يكون حضرتك اللي, اللي احنا واقعين في ضائقه وضروره ملحه زي الحروب الى ذلك وتنفق هذه الاموال في مصالح الناس وتفرض على الناس جميعا حضرتك بالسويه يبقى خلاص يبقى لو نقول والله ده كلام مظبوط وله جو الحق لكن لكن لما تيجي تعكس بقى حضرتك الشروط الاربعه اتاجد لا احنا ما وصلناش زي ما الاخونا الكريم وصلناش لهذا الحد وزارت انا برده برجع وبقول لحضرتك قبل ما, ما مندخل ناس في مثل هذه الجزئيات في احنا ك ك ك كحضور ولكن قبل ما, ما نطرح على الناس هذا الطرح الفقهي لابد ان احنا نقول ان القائمين على امور المسلمين يؤدوا ما عليهم اولا اللي صلى في غزوه تبوك الاخ مصطفى عمل ايه وهو جيش العسره وـ وـ واخونا الافاضل يعلموا هذا جيدا النبي كتب السيره بتقول وكلت وكل وكان كل الشروط متوفره خزينه بيت مال المسلمين كانت خاويه وفي حرب حضرتك قائمه وكان كذا وكان كذا ومع ذلك يعني كتب السيره بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الناس للانفاق المصطلح اللي هو حثهم على الحث عاوز الحث يعني ايه يعني رده الناس الى دينهم ورسال كان كان الصحابه يكتب للناس الايه بالبالكفه وفيه بعض التمر لكن لكن طبعا للسلاسه الشرعيه اللي لها خلق كريم ان هو يجوز للحاكم ان هو يتدخل بس لما تتوفر هذه الشروط لكن بدون هذه الشروط ما يتدخلش هو عرض المصادر زي ما الشيخ الكريم اتفضل اللي انت عندك مصادر للدوله يبقى المصدر الاول محقق المفروض المصادر دي هتت وجه وتنفق الانفاق المطلوب المصادر دي بتوجه في مصالح الناس الاول وحضر حضرتك وبعد كده يقول والله زي معلش عفوا انا هطرح ده بي بيبقى بي بي في حراك شديد لكن احنا بنقولها الان حضرتك مستشفيات السرطان وما الى ذلك والكلام ده كله المؤسسات العامه معروفه كده ان الاموال ازاي كانت تدخل فيها وخد بال حضرتك ان اموال الزكاه لها مصارف معينه اللي هم الثمان التل... اصناف وقتيه انها ادخل اموال الزكاه في المصارف العامه لما تتقل الدوله في ضائقه لكن ما, ما... ما... ما... منشئش انا منافذ جديده مصارف جديده للزكاه واترك الفقراء مش لاقيين عفوا واروح حاططها في المباني والمنشات وباقينا ذلك فانا عاوز اقول على الاحوال هي طبعا القضيه يعني كبيره ومتشعبه لكن احنا ما هو محورنا اللك تكافل قدامك بعديها خص احنا يعني بس معانا فضيله الشيخ احمد هليل من الاراضي المقدسه لسه كده بزمزم المقدسه الطاهره عليك عليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشيخ احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا هاني وحضرتك انا هاني بشرف ان هاني واخوانه وتمام الاخوه شاهد صلاة الناس في كل مكان من هنا من منطقة ميناء من هذه احجارة المباركة يحييهم جميعا بالزحية بالسرعة فالترم عليكم مدرس الله وبركاته. عليكم شراء الله. حضروا الاستنظار خلال هذه الايام المباركة ان نلقل لكم هذه الادواء الايمانية ادواء الحج. لقد نقم من عرفات حيث الذهاء والبكاء والهضراء ونقلنا لكم من سفر ما نحن الان ثامنه حيث جاء الحديد جميعا اليوم الى هنا بعد ما قضوا يوما اقيمه بارك الكريم في امان وامنزيه فقاموا برمي طهرت طهرهم ثم سير بهم بي الحرق والتطهير ثم ذاعوا الفراغ يرفه وتامنوا وها هو رجو الله عز وجل الآن الى منا حيث يجب عليهم المبيد يوما اذا ارادوا ان يتعجلوا ومكراك ايام من ورد ان يتعجل كما حدثنا الامور الكريم. فمن اجل في يومين فلا اثم عليه ومن فرحه فلا اثم عليه لمن اتقى. اجواء اجواء مفرنة فيما للحفظ رموان الثاني من المسلمين حيث جمعت منها المجدون من شكة اخطار الارض لطاق بين عراضي والجميع ونفئة وأسود إنما جميع جنو شعور مختل غير وكان في طوالهم يحبرون الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أكبر الله أكبر لله الحم المصدرون بفضل الله أحزم يشعرون دراحة دامنا وهم يترقلون في المنازق خاصة في رمي الزمراء حفوا اراد يكروا استفوا منها في السنوات الماضيه الشيخ احمد هو شخصيات في وسط النهر على الزواج الشيخ احمد وليد ساعدوا فيها يا رب يا سموات احنا هنا في هذه التجمعات المباركه حولنا انقذ تراب سيدنا وبينكم حيث نحن في منى وينتم في اخبار ارض في عيد الاضحى المطرق والطقس الذي متقال دينيا اننا مسلمون ونعامنا هنا وعندك هناك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ونحن معنا هنا استا كريم حافظ من العلماء والمشايخ والساتره اردنا عبر شاشه قناه الناس ببرا هذه التقنية التي تقدمها شركة الثالين ان نعيشكم في ادواء حد فبعد قليل ان شاء الله ستم تكون مع شيخنا الفوضل الودادة الدكتور محمد الضغير فانطرونه على دقيقة الراحية وتحياتي للاخوة في قناة الناس وهناك دعوات شديدة جدا لهم العاملين فيها القناة من كبيرهم الى كبيرهم وانطرقهم الولوح وانتقفر منهم وانراهم من الصورة في الاعوام القادمة هنا في عرفات دينا وغمناات فاس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخو قوي احمد هناك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الشيخ احمد ويسر الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وطبعا مشاعر جديره بال يعني التوقف والدعاء والتامل فيها نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يردكم الى اوطانكم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين ان شاء الله بعد قليل سيدخلنا فضيله الدكتور محمد الصغير وهو ايضا هنالك في الاراضي المقدسه بنرجع تاني لموضوعنا وهو التكافل في الاسلام والدكتور رمضان اشار الى يعني مساله الدور الحاكم في الزام الاغنياء في ظرف معين يعني اللي يعني قلنا سيدنا عمر الجب واعادنا الدكتور رمضان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه حس ولم يلزم يعني القضيه بين هذا وذاك دعوه للكفاله وانقاذ للفقراء وما الى ذلك ده يخلينا ندخل في مساله ثانيه يا دكتور السالوس الى قضيه الزكاه والضريبه او الضرائب يعني يعني اليس الضريبه باب من ابواب الالزام لمصالح الناس عموما وما الى ذلك تفضل بالنسبه للضريبه هناك ضرائب مشروعه وضرائب غير مشروعه الناس الشديد معظم الضرائب الان غير مشروعه امم يعني الضريبه متى تكون مشروعه نعم ذكاه موارد الدوله لا تكفي ويكون هناك عداله في فرضها وعداله في توزيعها هذه شروط منصوص عليها بالنسبه م. للضرائب نعم وبعدين كمان بالنسبه للضرائب في اشياء لا تجوز في, في هذه الضرائب يعني مثلا بالنسبه للزكاه امم المنزل الذي يسكنه الشخص ده باللاتي يركوه الاشياء الخاصه ليس عليها زكاه وبالاولى ليس عليها ضرائب ام المفروض هذا لو كان عليه ضريبه فمن باب اولى حق الله فيها لكن ليس عليها زكاه ليس عليها زكاه انما الضريبه لا تغني عن زكاه هذه نقطه مهمه دي اساسا لا بد ان يفهم كل مسلم ان الضريبه لا تغني عن الزكاه, آه. اللي آه. اللي تغني عن الزكاة. يعني يا اولاد كان احيانا بعض الطلاب يسالون يعني احنا ندفع 5% ضريبه ام فالعليه الزكاه بعدا نعم يعني الضريبه من الذي فرضها والزكاه من الذي فرضها امم يعني فروق نعم من الذي حدد مقدار الضريبه ومن الذي حدد مقدار الزكاه مصارف الضريبه ومصارف الزكاه مختلفه تماما لا امم يعني اختلاف كبير جدا بين الضريبه والزكاه واذا ذلك الضريبه لا توني عن الزكاه وانما اذا كان الانسان عليه ضريبه يخرج الضريبه اولا ويزكي المال الباقي يزكي المال الباقي نعم امم يعني هو ضريبه وهي تدفع امم اذا خرجت من ملكه فما دام خرج من ملكه ما بقي هو الذي يزكى لكن لا نات نقول انا ادفع ضريبه انا اشتريت 100 والزكاه نسبه قال لي يبقى اذا هذه اكثر اذا اللي ارفع الذكاء لا بلا يفوز هذا بلا يفوز امم نعم قريب الحقيقه في ايامنا اصبح معظم الضرائب غير كب مشروع امم وهناك توسع في مساله الضرائب على اشياء لا ينبغي ان يكون عليها ضرائب طب احنا هذه الصوره احنا الفرق المره اخرى تغفروا المضامحوا لي الاراضي الطاهره الاراضي الحجازيه مع فضيط الدكتور محمد الصغير السلام عليكم ورحمة الله وفضيط الدكتور السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير يا فضيط دكتور روبينا الكريمك والأستاذ مصطفى جهري ورحمة يوصك الأكفري ونستبع <تصفيق> العام القاضي لإنشاء الله في هذه الدكوة الطيبة الغريمة المباركة أمين يا أبا أمين ومن خيال قناة الناس دهوني في باكوليك اوجه الى جماهير المسلمين في مسارك فرض ومغاربها فأقول كل عام وادم سخير وفعادة وطوعة وعبادة اصر ما علانا دواما ربورا وان يعيننا وانياكم على الاخلاص في القول والعمل وان يأتيهم ربيعا ونحن في عبادة وان يغر علينا الاضحة ونحن في عبادة فاني اوجه و اوشر الى امه المسلمين من حج و من لم يحج اما غير الحجاج فاقول لهم فاني امامكم صيام يوم عرفه فان نبينا صلى الله عليه وسلم احتفل الله بان يكشف رسوم المحرمه التي بعدها واني امامكم الاطاحي التي بذتموها لله فما ذات شيء يا موسى يم في موازين حسناتك شعاريه ورموشيه وقرونها تقصى في, في, في موازين اما الحجرات فالدعوي ان اذكر لها كما قررته له في خطبه عرفه وفي كل درس من الدروس حتى صارت لازمه فان بعضهم اقول لها كرر ما قاله همر بن حطاب كاثر خير الله وطاب كاثر خير الله وطاب, وطاب. <تصفيق> لما سمحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله على عالم عرفات فاثر الله الغرب والسياد وتحمل راحه تابعات قال همر كاثر خير الله وطاب فاصبر مرا خير الله وطبق اهميا هنيا لحجاج بيت الله الحرام الذين يرجعون الى ديارهم طائع وقد بدلت سيئاتهم بالحسنات واعطي الواحد منهم صفحه بيضاء نقيه يوزن بها الله اكبر الله اكبر ان الله تعالى يغفر الحاج ولمن يستغفر له الحاج قم ارجع شرورهم جميعا من هنا من حيان منا وصدقت علينا البطور منذ قليل وان من بالسلامه ورحمه الله وبركاته الله الحقيقه يعني بالغايه من قلوبنا في منا يعني الشيخ محمد الصغير وقبله الشيخ احمد عليل نقلونا لهذه المشاعر الطيبه يعني واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنهم يا رب, رب جميع يعني الحجاج انه ولي ذلك مولانا فضلت الشيخ كمال سالم مش عايزين نفوت قصه الـ الـ الاضاحي تحديدا وانها صوره واضحه جدا من صور الكفاله لكن على المستوى المستوى الفهم الفقهي مستوى الفقه والتطبيق لهذه القضيه وعلى المستوى الاجتماعي الكفاله من خلال هذا الباب هل انت كباحث فقهي ترى ان المساله في بعض كتب بعض ابواب الفقه فيما يتعلق بالأضاحي ولحوم الأضاحي نقلت إلى الواقع فعلا أما هنا أم أن هنالك مازال قصور في واقع المسلمين الحمد لله والصلاه والسلام فله هو من فضل الله سبحانه وتعالى أن هذا الباب تحديدا من الابواب الذي نقل كثير منه يعني مما هو صواب فيه إلى الواقع يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا انه الناس يعني كثيرا ما يسالون عن احكام الاضاحي ويسالون ما الذي يجزئ في الاضحيه وما الذي لا يجزئ فيها فتجد ان في المحصله ان الذي يحدث في الواقع قريب الى حد كبير من المطلوب وان كان هناك لا شك انه في بعض التقصير نتيجه تقصير من بعض الناس نتيجه عدم تفهم نتيجه عدم سؤال او نتيجه سؤالهم ما لا يعلم احيانا فالمهم احيانا يعني انا من اقرب ما يعني عرض عليا بالامس قال لي يعني سال يعني قيل ان بعض الناس كانوا يذبحوا بالامس كان يذبح بالامس اللي هو يوم عرفات وحجته في هذا ان الجزرون يعني غير متوفرين في هذا الوقت ويصعب انه يكون في الغد وهو يذبح يعني يقصد الاضحيه يقصد الاضحيه لا يوم عرفه يعني يقصد الاضحيه في يوم عرفه فطبعا هذا نوع من الانواع الخلالي الموجود لكن اقول ان هذا ليس منتشرا يعني م. اغلب الناس بفضل الله فيما يتعلق باحكام الاضحيه الامور الى حد كبير واضحه لكن بعد بعد يوم النحر يعني بعد العيد كم يعني الى الى متى يستمر الذبح هو اولا الاضحى في يوم يوم النحر هذا اجماع مم. ثم اختلف العلماء بعد ذلك عن هل يضاف اليه يوم او يومان او ثلاثه ايام واصح اقوال العلماء في هذا من جهه الدليل انه يضاف اليه ثلاثه ايام التشريق كلها وهو مذهب الشافعي رحمه الله واختيار الشيخ سلمي التيميه مم. فالصواب انه الذبح يكون يوم العيد الاكبر اللي هو النهارده اللي هو يوم النحر يوم 10 و11 و12 و13 هو الايام التشريق الثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض صلاه ولا فرق الله سبحانه وتعالى بين هذه الايام فقال الله تعالى واذكروا الله في ايام من معدودات فلما يفرق بين يوم ويوم ولان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايامه من ايام اكل وشرب كما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه وايضا رواه الامام احمد وغيره بسند فيه بعضه انقطع لكن حسنته طائفه من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام ذبح وده ما استقرتها في المساله وده اصح الاقوال في صحيح. اصح اقوال العلماء اللي هو مذهب الشافعي رحمه الله وهو الذي تفتي به اللجان او اغلب اللجان في الدول الاسلاميه فنقول انه ان شاء الله ليس هناك حرج انه اليوم وغدا وبعد غد وبعد بعده لحد يوم 13 لاخر ايام التشريق كل هذه ايام ذبح حتى ما يكونش هناك الضيف الموجود يقول لك الجزارين مش موجودين يا خليها يوم الثاني خليها يوم الثالث خليها الرابع لا باس فيها مم. ان شاء الله بس لكن في نقطه هنا اتفقنا وجبتوها وهي ان بعض الناس يذبح قبل العيد ليس على انه اضحية نعم ده موجود نعم وينما يذبح كل هنا توسع الناس لان الاضاحي كثيره مم. وفي اوقات يعني الناس مش معونه بهذا مم. فياتي قبل يوم وقفه ع نهو يذبح للتسات على الناس ليس من باب الاضحيه نعم باب نعم توسع صدقات توسع الناس وله في ذلك اجر نعم لكن هذا لا يجزئ عن الاضحيه لا نعم هذا الشيء خير و احنا طبعا برنامج يعني مش هنقول اوشك على الانتهاء لا هو انتهى بالفعل الوقت لكن لو طلبت منك ان تدعو المسلمين في جمله واحده ان يتكفل اي باب اولى بالكفاله في هذا الظرف الذي نعيش في هذه الايام هل باب الزواج او ما الى ذلك يعني فيما ترى فقهيا واجتماعيا في جمله واحده <تصفيق> صعبت علينا المساله حضرتك <تصفيق> <تصفيق> احتياجات الناس كبرت حضرتك <تصفيق> كتير احنا عايزين نقول ان ان الباب الذي يرى صاحب المال اللي هو يخرج حضرتك هو انفع للفقير من يخرج حضرتك يسد يسد له هذا الباب نعم اصل دي هتترك على حسب على حسب حال حس كل إسم. يعني في نعم. واحد حضرتك يتسد عنده باب الزواج الاخر يتسد عنده باب مثلا ال ال الدين يصير يتسد عنده باب كذا وخد بال حضرتك نعم. فدي تترك لصاحب المال هو الذي يرى ما هو انفع للفقير حضرتك ويسد عنده هذا الباب مش اقدر احصرها في حته معينه لان لو حصرتها في باب الان قد ي بعض المشاهدين او كثير من المشاهدين يتصرف الى هذا الباب ويغيب عنه ابواب اخرى قد تكون اهم نعم. فدي مراجعه الى الى الى الى الى الى حاجه الفقراء لكن على الاقل نحن متفقون جميعا وانتم يعني من كبار العلماء معنا الدكتور السالوس شيخ كمال سالم والدكتور رمضان قطان على ان التكافل في الاسلام قضيه ينبغي ان يعاد النظر فيها ويوسع النظر فيها حتى نخرج هذه الكنوز وهذه الدرر من كتب الفقه الاسلامي هذا هذه الذخائر الى اا واقع المسلمين تطبق وهي قابله للتطبيق ان شاء الله وكان طبعا في اسئله صغيره حضرتك هو بشكل مش المخرج بس يا ريت مش هنتكلم فيها حضرتك ودي اللي احنا برده من ضمن المفاهيم اللي احنا عاوزين نوسع دايره التكافل نعم صحيح. يعني هل التكافل حضرتك مخصوص مثلا بالحيز الدوله ده ولا ممكن دايره التكافل تسعد المسلمين في كل مكان انا شايف دي, دي, دي, دي دائره, دي دائرة اه دي يعني دي مساله لان هت... هترجع لفقد الاولويات يعني مثلا لو هقول مثلا اهل فلسطين الان هل اولى بهذا التكافل وتحقيقه مثلا وتحقيق حد الكفايه بالنسبه لهم ولا مثلا الفقراء اللي موجودين في مصر هنا خلينا يبقى ايه حلقه ثانيه دوائر <تصفيق> انا بس حبيت اروح لتطبيق احنا راح نفقد عشان بس اوسع دائره التكافل حضرتك ربنا يبارك فيكم الله ان يوسع لكم وعليكم ابواب الخير ان شاء الله تبارك وتعالى في نهايه هذه الحلقه طبعا يعني سعدنا واكيد حضراتكم سعدتم بهذه بكرته معايده رائع وجميل يعني يجمع يعني دوائر فقهيه كبيره فضيله العلامه الكبير الاستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الاول لرئيس مجمع فقهاء الشريعه د امريكا اشكرك فضيله الدكتور واتقبل الله منا منكم وشكر الله مسعاكم في هذا البرديه جزاك الله خير واكرمكم <تصفيق> الله <تصفيق> كذلك نشكر لفضيلة الباحث الإسلامي في مجال الفقه فضيلة الشيخ تمال سالم أبو مالك يزاك الله خير مولانا وشرفتنا ونورتنا وكذلك نختم بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور رمضان القطان أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الأزهر يزاك الله خيرنا الدكتور وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وكذلك اشكر لكم تواصلكم وحضوركم واسال الله ان يثيبنا واياكم على هذا اللقاء وعلى كل لقاء يجمعنا على طاعه الله تقبل الله منا ومنكم والى لقاءات قادمه نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر